جيشتنا ندرس شوارم لا شرح كتابي الواجبات المتحتمات لدرس رابردو لخدمة مرجكان لا إله إلا الله بوين كبتير تسلى خدمة شرح مانكرت كحود مرجبو وقبل بني لا إله إلا الله أمر بيارتي خوي عز وجل لخدمة أو بلجانا أبين أو دليلانا كبلجن نسر لا إله إلا الله حد مرجيه ابي امر جانا بنجي الى لا اله الا الله ما مستى مؤلف الكتاب من رحمه ج يكم مرزكان لا اله الله باذكرت بتها لدرس كتاب طيبتي اجهت بغكر دينه توي لدرس مستقل قدما لا الله مرجن كلام كتابها لكم ولا كتابي كي هالعلمها تن. بلى مهند يتلذزان عن الإسلام مرج جيبوزاد أكن ألين هاش مرج. أيكن بهاش مرج دعني جيبوزاد نظمك بنظمك بهند راويك دينيه نام دفرمون علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أُلِهَا يعني قد أُلِهَا تفرمت يا كم علم بمعناكِ دهم ضلنيابي لو تني لا إله إلا الله سيم مخلص بخالص بخاء أو قصية أو شهادة بدي شوaram رازجو بلا قسَكَ ضلُّ زبان ديك بيت البيت خوشيسي أو كلمة يا خوشيسي أين إسلام ملكي فرمانكاني خوات لا إله إلا الله في قبول بيت اما حوض ذا فرميداني كي اموازيال ترهل اعلام ذا فرمون ابي تبرئ براءتي برادي خدر بريك كفر بكي بطاغوت عباده كلبو غير اخواته كفري بكي ان بنار روي بزاني امشان دا نوا تخاله تيبدويت ابي بهشت مرج بلط امريكا افرمون حوض مرجع دفرمون فرمون لكادي تاملوا تيارنوانين فيك النوا في جوان بيخوين دود دكاي مرجكان كحوض مرجان هنا وهشتم لخالكان إنه لا إله إلا الله حدما هذا هو أكويت فتائبتي لأخبان نوي خالد شارمه كينجم حوتام بيخبان نوود أكويت كخالها خالد عن جيبتوا والله أعلم وليفت فرميت أدلة هذه الشروط أو بلجاني كهاتون لسر أم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فارتوك جوانا في خواه عز وجل يا قرآن لا فارمدكان في غمر إخواه صلى الله وسلم لسنتكاني أما شون الجروي ما مستايا بر نوي بلغتاني لا إله إلا الله قبل بني لا إله إلا الله فرمي بقرآن بسنت إثباتي أكين معلومه قرآن وسنت دو مصدر دو سرجة ويساركين تشريق عين اسلام بۆ عز وجل كفرموي بابلجه ات مسلمان پێویستە کارەکان نسر بلغ دريبت لەسەر چاروشنی بێت نگە بههاوا عاروي خۆي ببچون عقللي بتقليد لا ساكر دينداري بكات بکات لكارو تاائبة عقيدة وبرباور عق دو بباور عمومي دداریري نبي انسان بتقليد بلا ساك كورانا دين دارب دا برواي ان قلت فيش وداكم خلص شيبر ابنجه هاكم فلان كسي وداكم اما دين داريني يا مسلمان اونده برزه اونده والله بن باي الاسلام ببيج بلغه قرآن وسنن ايشكات فرموا ادله ادله جمع دليل دليل في علماء فرمن هو ما يوصل إلى المطلوب بدك ينه بمطلوبه هر ما بس كده هر دعوه كاريه كده بتبيج وسيله في بهالرجاء في هو أو تشون الرجاء في, في دليل، بزانيني دليل، بخواني دليل، مسلمان حقيقة أين سامو ذلك بيت، ما بوب برفز دانوي أهل إلحاد، قبور يكان، خراف يكان، جنگواری کیزور شاکبه بودی فاعکردن پاسخ ولی این اسلام، بودی فاعکردن خود بتوانید ایمانکت به پارزی با اما اگر علم دنبود، با شبهاتی بچکولا بچکولا آخریسکید هلا خلته. اما اگر علم دنبود هلا خلته. که او پیوست مم مسلمان بدوی بلجود دلیل برو، که بلجود دلیل بتعبد لاین اسلام، قرآن و سنتا، آوس اجماع علما، آوس قیاسی صحیح. لقد قرأت القرآن السنة أبو قنجد زخوش يا كما مصافر مي لا إله إلا الله حوما رجيه وبرق ما بست أول نية وحرحب بك ببرق فقط عملي فينك او علمه عمال نبيت سودينية أخي عز وجل ذنب كان مثلي اوان وكوجو دي رج قرباني كتابي كبيس سم بيسوده انسان كي علي بخينيت في العلم بيت بووي عملي بيبتات چونكي اساسي دين داري دوائي علم عمله كده وكدنا ابي باور دوابيه فاخوي عزوجا المستحق عبادته بيج لو هادشي فرسلاوه باطل بظل مستم عباده مذكريات اهم مهمة. شان دها جوان أم خالاني لبرا وحفظي بحفظه بلام سبحان الله عملي نيه, نية مع الأسف الشديد ملكي أخوة عز وجل نيه أخوة عز وجل لتوحيد كي هم يخلل الإيمان كي اما أما هرهم خلال الإيمان ترسناك الإنسان بوشبه مريد لسر ايمان إيمان درنبات أبما فارز ربي كانت هاخل كعامي هي كعرين عامي لو أني خلال نبن یام بگه در خان دوار بر خان دواری کلام، چون که با عمل، با کرده وا، اثباتی هنگام دوم صمادن، ام خالانه لوان لیاب برسي با ترتیب و با باقل بری نبیت، بالام چون که جوان لیاب وابد جوانی جیب جی اکنن پیهاستاوں زور بر ریکو بجی، چونی اقیده انصیم بیروباران صاغه بیروباران خاکه، اما ناجحند، باب ترتیب لبری نبی و باب بلکر نزندن، مادم با عمل جیب جی هنگام همؤت غنى القرآن في إخواني توا تعالى فرميت الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان هنا عمل شاتاكن لا إيمان عمل أساسه هو غرنجا انسان في كامل دبيت بافشل ما صار العلمي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله سورة محمد آل نوزد ود الا إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِقُلُوبِهِمْ مَا نَطَقُوا بألسنةهم. ده فرمي بلقي كم لسر مرج كم كلا إله إلا الله. ده بإنسان علم في بنف في بي إثبات. أو فرموديه خوي عز وجل كده فرميت فعلم خطاب الأقل كي غمر من صلى الله عليه وسلم بويم شاء. بزانو علم ببيت كمستحقنيا. لا إله هيك معبد يكنيه بحق إله خوان بيه أو علم الذلاب يبي علم, علم شياطين إلا من شهد بالحق بالحق أتب لا إله إلا الله سألتها أتاك ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وأتا أوكسانا كخلق لأن أبارتو أين داوان في من من في أرشاكان ما ليك شفاع بتوانا بتوانى بيوستي خويا الشفاعل بخرج بكن وأول الشفاعل نأكل إلا بكسر بك خوالي راضي بيت موحد واهل لا إله إلا الله بها جاء فرميت إلا من شهد بالحق الشفاعل بكسر ذاك براسه شاهد بحق ولا ما بالحق واتب لا إله إلا الله شاهدي لا إله إلا الله بحق وهم يعلمون وبرجذان علم ببكثيرين إذن كشاهدة بزاني كثيرته هر كسه قولي لا اله الا الله بد الله اذانيت شي ارد واتلا معبود بحق <تصفيق> الا الله هاتي فلسنايك هيك الامر فلسه هما علم هيبو توكي ما خلق مين بدي هنن دين رازقن هيش يعني هما بدي الله عز كخالق الله خلقني بقبول قبول بالله إله الا اله الله كت او علميه فام ايه تجبل غير لسروي ك انسان طبي علمي كيش قوله عملي بيت فيش القصب في فيش الكذوبجي ابي علم ببيس الشيء اكيد الشيء انجم تجي الي اما علم انو قصد كردو كردار كرد والعياذ بالله توشي خرافات ابي توشي شركه ابي توشي باطل ابي توشينا زينش كرلو زينش قد لسنة في غمار أخوة صلى الله عليه وسلم هاتوا لحديث دفر ما مصر ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة دفرم ملا سنة في غمار أخوة لحديثه الثابت فصحيحة ما بس فيه بخاري مسلمة لعثمان كأفرميه عثمان واتعثمان يكره عفان فرميته في غمار من مات هكذا سير مرتيبه واتب مريت هكذا سير بمريو بالذاني وعلم ببيت كون مستحقني بفرص إلا إخوان بيها واتعمل بيها كذب بها لا إله إلا الله توابها دخل الجنة ودرت بهشتها كون بزوج بيصير بعلم ببيت عمل في بقين بلا اله الا الله واتعلم مرجع بقبول لا إله إلا الله كذب بزنيتي علي ما نأتيه وأنا بخشيت. أما بلقيه كم لسال دليلي لسال شرطية كم. تفرميه ودليل اليقين قوله تعالى بلغمان جمّان لسأويك يقين وضلنيابون لو دين لا إلى هلا الله مرجع كخوالد قبلك أو آتيه خوي عز وجل فرميت إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون سورة حجرات آيات البانزار فالواردقار من دفرمية سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما بوا حصرة وتألموا المؤمنون على الحقيقة واتب راستي إيمان دار راستي إيمان بخوا بخواه مرجها. صلى الله عليه وسلم ثم لم يرتابوا باشا انشكوا قمانين لإيمانك يعني. شكو جمّان لإيمان كفره، بده إيمان قبول بيت، مرجع شكو النبي، إيمان دار بس أو كسانا كبارا في بيقمر يخو عليه صلى الله عليه وسلم شكو لإيمان النبي. شو إن كشكو جمّان يعني؟ في سبيل الله، وتيّدا كوشن خبات اكل لفناء يخو بماليان وبنفسيان لا في ناوي اسلام لا في ناوي على اسلام هم الصادقون ا رازقون شكو انا رزقون ما دارن شك و غمانين يا تيجا كوشن ايماندار نوانا رزقون ايمانك يان و فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا بمرج دناخاي عز وجل اگر إيمانك الرز بيت كاتيري ايماندارن بخو بيغمر خو مرج اگر رزقو بيتيجا يرتابوا لَمْ يَرْتَابُوا كَقُمَانِيَا شَكْيَانِيَا أي لم يشكوا دوضلنين مرتابنين فأما المرتاب فهو من المنافقين أو كسي بلا لا إله إلا الله قمانيها بلا آي الإسلام قمانيها بلا توحيد فر من منافق دوروا ريبان ويبيعيباش بشأن داد لناخ وإيسانك بباورة أخوة تعالى أخوة تعالى طبعًا بوه لمنافقه، وتبين هذا الزهير على برضه منافق أو كسيه، كدللي جورب شان ده زباني نوعي تربية، كدلوكاني جورك ودلناخ نوعي تلع. للقرآن ده للزور صورة كان القرآن، بتعيبتيس صورة دي فاضحة، صورة دي توبة براءة، كأوناويها صورة دي فاضحة بودية. عبر رويدو الروكان بعد الزور وصف عندكاد كشي وصف خراب يعنيه، خاف فرمي آوهم آوهم الناس. باش ما وصل دفرميت ومن السنة.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 لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنه لا فرميت لم حديثا ثابته كالا لصحيحات وصحيحي مسلم ابي هريره فرميتي في غمار اخوه فرميتي صلى الله وسلم شاهدي ادم خم كمعبود بحقنيه زقل الله وشاهدي ادم خم في غمار اخوان صلى الله وسلم زورك لشاهدتين في غمار اخوان وابوها أي فلم هو أمني رسول الله شاهده أدام كخوام في غمري خوام لا يلقى الله بهما عبد هجبا ديقنية بقات خزمت خوية عز وجل روشه دوائي بو شاهدها غير شاكين فيهما بمرجي الشك وقماني نبي للا إله إلا الله كي إلا دخل الجنة إلا روات بهشتوا واتكاتئ للا إله إلا الله محمد رسول الله يقينته به قمانت نبي بي في هست ويجيب ديجك أروج بهشتوا، وعدي في غمار منا صلى الله عليه وسلم وعدي في غماري وعدي خوايا ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، للروايات الثلاث مئة لا يلقى الله بهما عبد غير شاكن فيهما، ناقة خوايا عز وجل روجي دواهيج عبدك أجل جمال النبي، فيحجب عن الجنة هيد شديقنيا حجبك لهشت مباشر روج بهشتوا، بالحمد لله خوايا عز وجل ما في أهل لا إله إلا الله. فاشنى فرميه مع موسى وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ايضا من حديث طويل تفهمي حديث جدريش من هي كابي هريره جرت مقطع كباسك مع موسى من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه ان قلبه فبشره بالجنه رواه مسلم تفهمي ابي هريره حديث جدريش ذلك في غمل اخوات شونا وبيستان وباخ حائط ب با باخ جو دريت كسيج الجهة دانيش تبو توملاي فرمي أبيه ريلا يعني أباه ريلا لبشت أمسيا جو لبشت أم, أم باخ وهركز يكتبيني من لقيته بهركز الجيش لبشت أم جواروا كشاهدي لا إلى هيل الله يدا مستيقنا بها قلبه بيقيني وتدلني دلنيابو جمان نبو فبش يروح للجنة مجدي بهش تبرع ده فرمي توما تقيم التقييم عمرك لخطابه پیام فرمود عمرش کشاپ است سیما زور آزاری پیگردم چو چاری بو آری چه چی دکید بیزد و دو دبیر قمری خود داریش دو بیو فرموم صل الله عليه وسلم یقین برزن سه مرتبه یه مرتبه یکم بیودری علم الیقین مرتبه دوم بیودری عین الیقین مرتبه سوم حق الیقین واتا باب النملی بيو ديبلتوري من الحجها ثم تواوي زمزم هناوا يعني هنمي اصلي هناوا ازاني بيو كي رازدوي او علم اليقين فيك كاتب شانتي اداري او اوا كيتماشايكا او بيو درجي عين اليقين بتو بنيت فلم فلم كلي أخوي ده او حق اليقين ایم هر همون باورمان بر روی دواهیه، به بهشت، به جهنم، به عقابی خواه، بسیزی خواه، به پاداشی خواه، به اما هر هم اول امور علم اليقين. علم من هي و دلنيان اما خاره. كه آتي آتي لقيامت. زيك ابتاو، جهنم زيك ابتاو. خالق بچاوي ببينيه پياده عين اليقين بچاوي ببينيد. كه آتي اهلی بهشت آرون بهشت. جهنم آرون جهنم. أو بي او لتحق اليقين بنراه يقين أو سي مرتبه باشا ما مسا ا chief بلغت دينته بمرجي سييم بمرزكان لا اله الا الله فرمي ودليل الاخلاصي بلغمان لسر اويك اخلاصي ذل خالصا بوخوا وتوب الى لا اله الا الله مرزبو قبول بنكاي قوله تعالى فالم ديخوا عز وجل كفرميدي الا لله الدين الخالص سوره الزمر آية 3 ديني خالص اما تقريره بويك امرتك ابو اخلاصي ده الا لله ديني خالص بظنا ديني خالص بخداي وعبادت خالص بخابكن خالصا مخلصا لظهور المخا عباد كان بخو عند جنبنا لسوره بين آدي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انت كانت تشخوي بس اهل الكتاب ده كانت وما امروا ولكن فرمان ان يكون لك الا يكون لك عز وجل خالصا خالصا مخلصا لك ان يكون لك ان يكون حنفاء ان يكون لك ان يكون لك بن، يكون لك ان يكون توحيد ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يا فأشد فلم ما ومن السنة وأتبلج في بعمر إخوانا صلى الله عليه وسلم بقبول بن لا إله إلا الله الحديث الثابت في الصحيح أو حديث ثابت كصحيحه وأت البخاري عن أبي هريره رضي, رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه تفرمي أبي هريرة في غماركوا فرموية صلى الله عليه وسلم خوش بخت كرينكس سعيد رينكس كبر شفاعد من مكوية لا روجي دوائي أو كسيكوة بيتي لا معبود بحق إلا الله خالصا لدني ودرتبيب لنفسي ودرتبيب أميش حديثي يدريجا أبي هريرة تفرموية صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة أي رسول خدا شك سيك سعيد ترين كسا خوش بخترين كسا أو لا ترين كسا كباش شفاعتك واي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألن عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أبي هريرة بما نموابكم وتيقين بك كسيقني بيشتو برسال بكات. أم رسالة بكت ام حديثة؟ لا سأم واقعية تنهاتونا به. çünkü ابينم زور بسولي، زور حريصي، زور بهولي كفير حديثهم في غمرة صلى الله وسلم. طبعا أبو هريره ده فلمين حديث الجرم وارين تومحه حديثه ليش أزانيه ليش بابا ده بويا. مهاجركان من انصاركان من بركه وهنيکه حق اشتوكالو زرعت بلندگی غریک تجارت بون ابي هريره رتان بن انس کي رغب بيغمر اخوا اجيام بر سيرو نه بر سيرو جتير اهل الصفابم دائم نحزم بيغمر اخوا امتا حركات واستقادوجي بره بو يفير بومه وتدواي الدين كوتومه لتجارتو دور بون هل باوي زغم تربيت اهم حديثه لبره زور حديثي جراثو بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم ده فرمي اي ابا من ونګ مامری هیڅ کس هیڅ ته په سیاړ کې چې نګزور حريص یې لپاره څارکړندو چیربوني حدیث دا بزانه خوښ بخترین کس کله روج برشه بعد منه کې او کس یې کوټبیتی لا الله شاهدی لا اله لا دابې اوټبیتی پرستایي په حقنه به سجل الله باعمل یې بجیک دې دور کوټبیله برزدي غیر خو واه بدا خزوګره نه امر خلق واه له خرافات اتلیثه له ناو شرک اتلیثه هاواركه المردوحا ايبتان هاواركه ارواحا كان فرسيبو غير الله تعالى ارى اما في الشفاعات يا رسول الله شفعال بهمكي شريكه هو قراد دو شفاعات افرمي باشل خورس بخطرين كز كس او كسي بشفاعتك ويا كموحد به تشريكتي ومشركي مشرك محروم من بنص القران سندها هذا سنتين فرمو خالصا لا جواب له باشا فرمي وفي الصحيح حديثك إيه أنتوه لسأل أم, أم شرطا وفي الصحيح عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل لفرمي صحيح بخاري مسلم دهاتوا ده لعتبان يعني عتبان هذا القراءاته يا لعتبان كري مالك دفرمي في غمر خوافرميتي ان الله حَرَّمَ على النَّارِ خويبر ورديان حَرَامِ كدروسا اجر جهنم لا شيء كسبت نيت كوتبيتي لا اله الا الله حرام لا سر اجر الله مرجك بذلك ما او أو بخالي راضي أبيت، خالي خادمهاش توا، مخلصه ودي بدي أو حرام الجهنم يسوديني، خالي راضي أبيت، جا ما لسر لا إله الله، كحوض مرجبون، لدرز ذهابه عز وجل باقي قبل خاطرنا واجوانا كان في صفحة برزقيلة ونا كان مخوش بيت خدا يعافو ممكي يصلاح حال ممكي ازياتر لدينا شهر زمن ممكي وما نكيبه موحد لها موجود لكنا شير بدرماكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين